أدب عليكم في دار وموبره لكم وعسادت وموشيا وهو خير لكم وعساء تحبو شيئا وهو شهر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون يستر منك. للحرام بتال فيه والبتال فيه تبيح قصد في من سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخصار أهله منه أكبر العالم Amal-amal mereka di dunia dan يحسنونك على الخمر والميسر قل فيهما عنه كبير وتنفح من الناس ويقول أكبر من نفعهما ويحسنونك ما لا يحبقينه للعرض كذلك الفين